عن حكم الكتابه وحكم الكتب والمراحل التي مرت في التشريع في ما فيما تعلق بالكتابه تبين أن انه في بدايه الامر كان يمنع ان يكتب شيء بخلاف بخلاف القرآن ثم بعد ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الحديث وفي نهاية المطاف كما يظهر من قوله صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب أمر بالكتابة أمر بكتابة العلم والعلم يشمل القرآن ويشمل الحديث أي السنة ثم بينا أهمية الكتابة وأهمية أن يصون طالب العلم كتابه وأهمية الكتاب وتتم لهذا الكلام نذكره في هذا المجلس آداب الكتب ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم مع الكتاب مع كتابه أو مع كتبه أو مع كتب الآخرين وقبل أن نذكر هذه الآذاب نذكر فضل الكتب وقد أشرنا إلى شيء منه في في آخر مجلس الماضي خاصة لما تكلمنا عن الشبه التي أثارها البعض من كلام من كلام الإمام أحمد حينما قال فيما أخرج ابن هانئ عنه في سؤالاته لأحمد كل كتاب وغ... وضع فهو بدعة البعض أخذ هذا القول المطلق من أحمد وحكم بجهل على أن تأليف الكتب بدعة وهذا بلا شك من الجهل أحمد ما قصد هذا كما بينا بالتفصيل في آخر المجلس الماضي ومن أراد أن يعرف الإجابة فليرجع إلى هذا المجلس فلذكر فضل الكتب كما بيانه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه تقييد العلم حيث قال انا رحمه الله تعالى في بيان فضل الكتاب على صاحب الكتاب أو على واضع الكتاب يعني قال الكتاب قد يفضل صاحبه ويرجح أو ويرجح نعم ويرجح على واضعه بامور وذكر منها ما سوف نسمعه الآن إن شاء الله تعالى آه وقال الخطيب والبغدادي في تقييد العلم قال الحافظ والخطيب والبغدادي في كتابه تقييد العلم منها أن الكتاب يقرأ بكل مكان ويظهر ما فيه على كل لسان وموجود في كل زمان مع تفاوت الأعصار وبعد ما بين الأمصار وذلك أمر مستحيل في واضع الكتاب والمنازع بالمسألة والجواب وقد يذهب العالم وتبقى كتبه ويفنى العقل ويبقى أثره ولولا ما رسمت لنا الأوائل في كتبها وخلدت من فنون حكمها ودونت من أنواع سيرها حتى شاهدنا بذلك ما غاب عنا وادركنا به ما بعد منا وجمعنا الى كثيرهم قليلنا وجمعنا الى كثيرهم قليلنا والى جليلهم يسيرنا وعرفنا ما لم نكن ما لم نكن لنعرفه الا بهم وبلغنا الامد الاقصى بقريب رسومهم اذا لحسرى اذن لحسر طلاب الحكمة وانقطع سببهم عن المعرفه ولو الجئنا الى مدى قوتنا ومبلغ ما تقدر عليه على حفظه خواطرنا وتركنا مع منتهى تجارتنا لما ادركته حواسنا وشاهدته نفوسنا لقلت المعرفه وقصرت الهمه وضعفت, وضعفت المنه وماتت الخواطر وتبلد العقل ونقص العلم فكان ما دونوه في كتبهم اكثر, أكثر نفعا وما وما تكلفوه من ذلك احسن موقعا ويجب الاقتفاء لاثارهم والاستضاء بانوارهم فان المرأة مع من أحب وله اجر ما احتسب وهذا وهذا نعم بلا شك كلام نفيس من تدبر في معانيه فبينت له أهمية الكتاب فلولا ما وصلت فلولا ما وصل الينا من كتب السابقين ما عرفنا الحق وما عرفنا احكام الشرع ولا عرفنا العقيدة السوية وما يضادها من العقائد الباطلة وهذا واضح نحتاج الى بيان فنحن لولا وصلت إلينا كتب معتقد أهل السنة التي دونت وكتبت وصنفت في أقرون الثلاثة الأولى وكتب السنن والصحاح والمسانيد وكتب الآثار ها ما عرفنا شيئا من الحق وأصحاب هذه الكتب من الجابذة من جابذة العلماء مات وماتت حواسهم. كانوا حفاظا في في في أزمانهم وحافظوا العلم ونشروه في الآفاق و وتلقاه علهم الطلاب بلا شك حفظا وكتابة. ولكن ما الذي حفظ علمهم إلى هذا الزمان؟ الطلاب مات وجاءنا من بعدهم وهذا نقل من بعده ولكن علم هؤلاء الأول كما سمعه الطلب منهم كيف حفظ حفظ في الكتب يعني مسند أحمد الذي سمعه عبد الله ابن أحمد من أبيه كاملا ودوانه وكتبه لو لم يكتبه عبد الله خلف أبيه كيف يصل كيف تصل إلينا هذه الأحاديث أو كيف كنا عرفنا هذه الأحاديث خاصة أن الحفظ قل كلما يمر الزمان كلما يقل الحفظ ويقل وجود الحفاظ وإلى آخره إلى آخر كتب السنن والصح والصحاح ومن ثم كان الكتاب من أهم أسباب حفظ العلم نعم ولو فضل كبير لمن يدرك هذا الكلام وننتقل إلى الأداب الأداب طالب العلم مع الكتاب ومع الكتب نذكر أن أول هذه الاداب الحرص على تحصيل الكتب والانتفاع بها يعني أن يكون طالب العلم حريصا على تحصيل الكتب النافعة التي ينتفع بها في دينه وفي هذا يقول ابن جماعة بدل الدين ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب, في أدب العالم والمتعلم تحت باب في الأدب مع الكتب قال ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه شراء, شراء وإلا فإجارة أو عارية لأنها آلة التحصيل نعم ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظاه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم كما يفعله كثير من المنتحلين الفقه والحديث يعني لا يكون لا يكون غرض طالب العلم جمع الكتب فقط دون أن يستفيد منها أو ينتفع بها، إنما يجمعها للإفادة وللانتفاع. و يعني كما قال ابن جماعة هنا، حتى إن لم يتمكن من الشراء، فعليه أن يعني يحرص على الحصول على الكتب النافعة ولو بالإيجار ولو بالإيش ولو حتى بالإيش بالاستعارة يعني يستعير مدام حريصا. وصفتات أداب الإعارة والاستعارة. والأدب الثاني الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم مع الكتاب أن يبدأ بالأهم في يعني هذه مشكلة تقابل الكثير من طلبة العلم أنه لا يحسن شراء الأهم في من الكتب، والذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم أن يحصل في أول طلبه ما سوف يبدأ به في طلب العلم فلا يعني يشتري المطولات، مثلا في كتب الفقه. ولم يعني يشتري متنا من المتون الأولية في العقيدة يعني يكون عنده مثلا المغني لابن قدامى ولم يحصل بعد على الأصول الثلاثة مثلا أو على أصول السنة للمام أحمد ولكن ينبغي يبدأ بالأهم فالأهم الشراء خاصة إذا كان يعني ذامال قليل فيبدأ أولاً بمتون المعتقد الأولى فالأولى يبدأ بالصغير ثم يتدرج إلى الكبير يعني يبدأ بهذه المتون الصغيرة وشروحات العلماء عليها ثم ينتقل إلى المطولات كتب الاعتقاد نحو الشريع للآجري ونحو شرح أصول الاعتقاد لللكائي والإبانة الكبرى لابن بطة ها؟ و... و... و... يعني ونحو هذا من الكتب المسندة خاصة التي اشتملت على أهم الآثار والأحاديث المرفوعة في بيان سأل المعتقد وبهذا يعني نجيب على السؤال الذي يتردد كثيرا من طلبة لماذا أشتري من الكتب أو لماذا أبدأ هذه هي الإجابة تبدأ بهذا التدريش، <تصفيق> ثم في في ناحية الفقه والحديث أيضاً يبدأ بالأصغر ثم ينتقل ينتقل للأكبر، فيبدأ بنحو عمدة الأحكام والشروحات التي عليه خاصة الشروحات الموصصة ومن ومن أفضل الشروحات الموصصة في زماننا شرحه الشيخ عبد الرحمن بن بسام شرح الشيخ أحمد النجمي رحمه شرح الشيخ عبد الله نعم عبد الله بن بسام رحمه الله وشرح الشيخ أحمد النجمي رحمه الله ثم هناك الشروحات المطولة نمنح شرح ابن دقيق العيد وشرح ابن العطار الشافعي وشرح الس farini الحمد ثم ينتقل بعد ذلك إلى بلوغ المرام بشروحاته وأيضا من الشروحات المفيدة على بلوغ المرام التي يبدأ بها طالب العلم شرح الشيخ بنها سيمير رحمه الله تعالى وقد طبع بعضه وشرح الشيخ الفوزان وقد طبع كاملا شرح الذي يسمى ببدر التمام شرح بلغ المرام وكان مخطوطا وطبع مؤخرا طبعته درو الفاء. هذا التدرج في هذا التدرج في أبواب الفقه وفي الحديث وفي مصطلح الحديث يبدأ بالبيقونية ثم بنخبة الفكر ثم بالباء في الحديث ثم بالأل بالألفيات بشروحات بشروحاتها. و أح وكذلك في هذه المرتبة نحو تدريب الراوي السيوطي يعني وما الشكل هذا؟ فهذا التدرج في طلب العلم هو الذي يعني يمشي الطالب على المنهجية في التحصيل وكما يعني قال بعض السلف يعني لا يتعلم طالب العلم كبار العلم قبل صغاره. والذي و... يبدا بالكبار قبل الصغار فقد ضاد سنه سنه الله عز وجل آه. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء به حكمه وانما, وإنما السيل اجتماع النقط آه. <تصفيق> كذلك يحرص طالب العلم في أول طلبه وعند قيامه بتأسيس مكتبك أن يبتعد تماما عن هذه الكتب الفكرية والكتب السياسية التي تقطع طريقه لطلب العلم وبالنسبة للكتب المنهجية فليحرص أيضا على أن يبدأ بالأهم فالأهم فلا يدخل طالب العلم نفسه في مثلا ردود مفصلة ومطولة من بعض مثلا أكابر أهل العلم على بعض المخالفين ولم يحسن بعد مبادئ المنهج هو قد يحدث عنده فيه إلا أن يكون في حاجة ملحة لقراءة نحو هذا الرد ناظرا لأنه يعني كان يتعصب لفلان أو علان من هؤلاء الذين نرد عليهم أهل العلم ويريد أن يعرف الحق وأن يطمئن قلبه فلا بأس أن يقرأ بالقدر وعلى أن يلجأ أيضا إلى العلماء إن استشكل عليه شيء ومن أحسن الكتب المنهجية التي تبين منهج الدعوة لمن أراد أن يبدأ البداية الصحيقة كتاب شيخنا العلامة ربيع ابن هذي منهجة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه حكمة والعقل ومن أفضل الكتب التي يبدأ بأن طالب العلم قد اختصرنا الكتاب في مختصر صغير أيضا يفيد طالب العلم المبتدئ ثم ينتقل بعد ذلك إلى نحو يعني ما كتبه أئمة هذا العصر في بيان أصول بنج السلف نحو كتب الشيخ أحمد النجم الحمولة كتب الشيخ الفوزان وفتاوى هؤلاء العلماء الأكابر وطبعاً من فتاوى ابن باز وابن وصيمين والألبان رحمه الله عليهم جمعا فيكون حريصا على تحصيل كتب أئمة العصر خاصة في المسائل المنهجية المعاصرة التي اختلطت فيها المفاهيم فيأقذ منهجه وعلمه من كتب هؤلاء الأكابر ويبتعد تماما عن كتب المثقفين والسياسيين والمفكرين نحو سيد قب والبنى والمودود والقرضاوي ومحمد الغزالي إلى آخرين الشيخ ابن وثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على حلية طالب العلم الشيخ بكر أبي زيد رحمه الله كلاما طيبا في أن يحرص طالب العلم على أن يحصل الأمهات أن يحصل الأمهات من الكتب قبل المؤلفات الحديثة آه. قال الشيخ لأن بعض المؤلفين حديثا ليس عنده علم راسخ ولهذا إذا قرأت كتابا ما تجد أنه سطحي قد, قد ينقل الشيء بلغضه وقد يحرفه إلى عبارة طويلة لكنها غثاء فعليك بأمهات كتب السلف قبل أن تحرص على شراء المؤلفات المعاصرة ولذلك يعني كان أحمد يقول تركوا الآثار وأقبلوا على هذه الكتب إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب وطبعا بلا شك مقصود أحمد كتب أهل الفدع وأهل الأهواء وأما الكتب التي بنيت على الاستدلال بالأحاديث والآثار ونقل كلام السلف وكلام أئمة السنة يبنشك على خير ولكن الأولى أن يبدأ بالأمهات على الترتيب الذي بيناه في كل علم فإن حصل الأمهات لا بأس بعد ذلك أن يستزيد من بعض كتب المعاصرين على حسب حاجته والحزب ما قد بلغه من مستوى في طلب العلم ومن حاجة التحصيل الأدب الثالث من أداب طالب العلم على الكتاب سيانة صيانة الكتاب والاعتناء بحفظه أن يصون كتابه. من يش من الخلل ومن العبث وأن يحافظ عليه وقد ذكر ابن جماعة في تذكرة في تذكرة السامع شيئا أو جملا من كيفية حفظ الكتاب وصيانته يعني نذكر منها ما يعني ما هو يعني فاونا ومن ضمن ما ذكره ابن جماعة فأنه إذا يعني نسخ شيئا من الكتاب يعني أو كان يطالع كتابا فبعد أن ينتهي منه لا يضعه على الأرض مفروشا منشورا آه بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو, كرسي أو على كرسي الكتب كي لا يسرع تقطيع حقه يعني كي لا ينفرد عقد الكتاب ولا يعني يفسد وأيضا يعني ذكر أن يراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار أشرفها وباعتبار مصنفيها كذلك وجلالتهم فيضعوا الأشرف أو الأعلى شرفا في الأعلى فإذا كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل ثم كتب الحديث الصرف كصحيح مسلم وطبعا مقبله البخاري ثم تفسير القرآن ثم تفسير الحديث هذا يعني من باب الاستحباب في يعني تعظيم تعظيم هذه العلوم وأيضا من الآداب التي ذكرها ابن جماعة ألا يجعل الكتاب خزانة للكراريس أو كما يقال في زمننا للأوراق فتجد بعض الطلبة يضعون أوراق لا إذا ولا تعلق لا بالكتاب في داخل الكتاب هذا ليس من أداب حفظ وصيانة الكتاب وكذلك لا يتخذه مسادة أي مخدة ها ينام عليها ولا مروحة ها يتراوح بها ولا ولا مسندا ولا متكأ ولا مقتلة للذباب الله مستعد وهذا يحدث من بعض طلبة العلم يعني للأسف وسبحان الله يعني كأن ابن جماعة يتكلم عن أحوال بعض الطالب في هذا الزمان تجد بعض الطالب الأسف ليس عنده اعتناء ولا صيانة لكتبه وهذا بلا شك مما يسرع بفساد هذه الكتب ومما يدل على أن هذا الطالب ليس معظما التعظيم الكامل لهذه الكتب يعني إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالي. طيب نذكر أخيرا أداب إعارة الكتاب أداب إعارة الكتب فأهم أدب ينبغي أن يتحل به المعير للكتب أن لا يعيرها إلا لمن يستحقها طيب فكما قال الخطيب البغدادي رحم الله في تقييد العلم قال في الفصل السادس من سلك في إعارة الكتاب طريق البخل وظل به عمن ليس له بأهله قال بعض الأدباء البخل بالعلم على غير أهله قضاء لحقه ومعرفة بفضله وكان بعض أهل العلم إذا أتاه رجل يستفيد منه علمه أو يستعير منه كتابا امتحنه فإن وجده أهل له أعاره وإلا منعه وكان إذا أراد أن يعيره وكان إذا أراد أن يعيره وعده وردده يعني يقول لها يقول له سوف أعطيك أو يعيده بالاعطاء ثم إذا جاء مرة أخرى يعطيه يعني موعدا آخر يعني يجعله يتردد طلبا للكتاب قال الخطيب فإن عاد إليه ولم يتجر أو يعني لم يتضجر لأن صاحب الكتاب قد يعني جعله يتردد عليه أكثر من مرة دون أن يعيره الكتاب أعاره وإن لم يعد يعني إن تضجر من هذا ولم يعد كف يامرهم وعلم انها خ... انها خطره بقلبه خطرت انها خطره بقلبه خطرت وشهوه كاذبه عرضت يعني انه لم <تصفيق> يعني لانه لم يكن حريصا على اخذ الكتاب بل جاء مره فلما رده لم يعود مره اخرى ولم يهتم بأخذ الكتاب فمثل هذا لا يستحق أن يعارل لأنه ليس له لا دور فرص على الكتاب وكان يقول لا تعر كتاب علم من ليس من أهله وكان أيضا يقول من, من حق العلم إعزازه كما جاء عن الأعمش أنه قال لا تنصر اللؤلؤة تحت اضلاف الخنازير ورأى رجل طالبا قد جلس على الكتاب يعني جعله مقعدة له فقال سبحان الله يصون ثيابه ولا يصون كتابه لصون الكتاب اولى من صون الثياب وكان بعضهم اذا رأى كان بعضهم إذا ساله انسان ان يعيره كتابا قال ارني كتبك فان وجدها مصونه مكنونه اعاره وان راها مغبره متغيره منعه يعني لانه إن لم يحفظ كتبه فكيف يحفظ كتب غيره؟ قال البعض الكتاب امانه وحقيق بالصيانه وكتب آخر على كتاب الله أعاره إلى صاحب له أكرم الله من أكرمك وردك كما تسلمك أكرم الله من أكرمك وردك كما تسلمك وكتب آخر كتاب أعز شيء علي وإحسانك إليه إحسانك إليه هذا من الضرر من ضرر كلام السلف وأنشد محمد بن خلف ابن المرزبان عن غيره أنه أنشد قائلا أيها المستعير مني كتابا إن رددت الكتاب كان صوابا إن رددت الكتاب كان صوابا أنت والله إن رددت كتابا كنت أعطيته أخذت كتابا آه يعني إن أحسنت في رد الكتاب الأول مع له تمكنت من أخذ كتاب آخر آه. وأيضا يعني كان يقول أحد أدباء خراسان كما نقل هذا الخطيب أجود بجل مالي لا أبالي وأفخر عند مسألة الكتاب <تصفيق> وذاك لأنني أنفقت حرصا على تحصيله شرخ الشباب، وبشكل من تعب في شيء عارف أو عرف قدره، من تعب في الحصول على الكتب لم يفرط فيها بسهولة، بخلاف الذي لم يتعب في تحصيلها، فإنه بلا شك يعني لا يحسن حفظها، يعني والشاهد. أنه يكره أنهم لطالب العلم أن يعيره كتابه وكتبه إلى من لا يستحق أو إلى من لا يحسن صيانتها ولا يحسن حفظها ويعني بهذا القدر كفاية ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى نظراً لأنه قد أذن المغرب عندنا ويعني نسأل أن يسر وقتا آخر إن شاء الله يعني تجمع فيها الأسئلة ونجيب عنها في مجلس واحد على أن تكون في الغالب أسئلة تتعلق بالدرس أو بالدروس يعني لا يكون السؤال في خارج الدرس إلا في أضيق الحدود أو للضرورة والشيخ وبيض حفظه الله يخصص لنا مجلساً أو درساً في كل فترة لإجابة الأسئلة العامة ف يعني نجعل لها هذه الأسئلة إن يسر الله عز وجل بسل الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا